ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه من للعبد سواه يا مسرفا على نفسه لا تقنط يا من طردته دنياه لا كيأس يا صاحب الهم لا تحزن إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاه بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكوان بك أستجير فأنت من سواني رب بالوجود ومبدع الاكوان طوعا بحمدك يا الهي سبحت كل الدنا والطير في الاكوان لولاك ما كانت حياة للورى يا من هديت الكون للإنسان يا رب هل من ذنوبي توبة والقلب بين مخالب الشيطان طال انشغالي بالحياة وما بها وغرور نفسي والهوى أعماني وغرور نفسي والهوى أعماني يا رب عدت إليك تسبق للخطى أبكي على ما كان من عصياني مالي ودنيا عشت أركض خلفها ركض الوحوش وذاك ما أعياني يا رب عهدي بالذنوب قد انتهى, قد انتهى واشتاق هذا القلب للإيمان اشتاق هذا القلب للإيمان بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكوان طوعا بحمدك يا إلهي سفحت كل الدنا غير في الاكناني لولاك ما كانت حياه للورى يا من هديت الكون للانسان بك استجير اذا استبد بي الاسف وتزاحمت في خاطري احزاني إني لجأت إليك ربي بعدما تعب البكاء وتفطرت أجفاني تعب البكاء وتفطرت أجفاني بك أستجير ومن يفرج كربتي ويزيل صحبتي فالهم يعن وجداني عند احتضار الروح عند بلوغ هل حلقوم والكرب الذي يمشان بك استجير اذا تخطفني الردى وَاسْتَلَّ رُوحِي ثُمَّ خَارَكِ يَا آلِي وَاسْتَلَّ رُوحِي ثُمَّ خَارَكِ يَا آلِي بِكَ أَسْتَجِيرُ فأنت من سواني رب قوم عن حمدك يا لله سبحت كل الدنا والطير في الاكناني لولاك ما كانت حياة للورى يا من هديت الكون للإنسان من لي سواك ألوذ يا ربي به وأنا طريح مدرج الأكفان والقبر من حولي كئيب موحش وبه الملكان يستبقاني وبه اتى الملكان يستبقاني بك استجير لدى السؤال فكن معي ان ذل في هذا المقام لساني أَيَكُونُ قَبْرِي رَوْضَةً أَم حُفْرَةً رَبَّاهُ ثَبِّتْ نِيْلَ دَسِّ أستجير إذا بعثت وساقني بك أستجير نحو الحساب وهوله ملكاني نحو الحساب وهوله ملكاني بك أستجير فأنت من سواني رب بالوجود ومبدع الاكوان طوعا بحمدك يا الهي سبحت كل الدنا والطير في الاكنان لولاك ما كانت حياة للورى يا من هديت الكون للانسان بك استجير فانت من سواك استجير بك استجير فانت من سواك أنت من سواني لك أستجي فأنت من سواني فأنت أنت أنت, أنت من سواني من سواني أنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكوان طوعا بحمدك يا إله